ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيّا فحملته فانتبعت به مكان قصيّا فأجاه أهل مخاض إلى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم مسيّا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 فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدقا عليا وذكر في الكتاب موسى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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا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 فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّةٌ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَتِيَّةٌ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا أَصِلِيَّةٌ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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ مَقَامٍ وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَضِلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أحسن أثاثا ورئيا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَادٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا